「なつま عه شرايده سهام الكفر تدنيني」<音楽>「雨冷やし يداويني」 فتسمعه شراييني انا ا ل أ ق ص ى يناديني سهام الكفر, الكفر تدميني فمن ي أ ت ي يداويني فمن فقمت م ن يداويني يأتي ف لاركع الفجر وامضي في الربا صقرا واسال ربي النصر على باغ يعاديني انا ي ع ا د الاقصى يناديني فتسمع شراييني انا الاقصى يناديني سهام الكفر تدميني سهام فمن ياتي يداويني ر أ ي ت جموع اخواني بكل ل الحب تلقاني ر أ ي ت جموع إ خ و ا ن ي بكل الحب تلقاني س أ ح م ل كل أ ك ف ا ن ي أ م و ت ويعتني ديني انا الاقصى يناديني فتسمعه شراييني ن ا د سهام الكفر تدميني س ل ا م الكفر تدميني فمن ي أ ت ي يداويني, فمن يأتي يداويني, فمن يأتي يداويني تبعنا ش ر ع ة الرسل سانم عيشه الذل تبعنا ش ر ع ة الرسل سنمشيها على مهلي ورب الكون يحميني انا ا ل أ ق ص ى يناديني فتسمعه ش ر ع ي ي ن ي انا الاقصى يناديني سهام الكفر, الكفر تدميني فمن ي أ ت ي يداويني, فمن يأتي يداويني. واعتصم وامضي غير مضطرب ي بجيش مؤمن ل ج ب ي وقران يربيني انا يربيني ا ل أ ق ص ى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر ت د م ي ن ي فمن ياتي يداويني أ ق ا و م مثل ما الابصار بالسكين و ا ل أ ح ج ا ر والاحجار ج ب يناديكي ش م م ؤ ج ر ر ي ن ا فلسطيني يناديكي فلسطيني كما ش ا ء بقيه ا ل غ ا ش لن ت ط ل ع ي ن ا ل غ د و ا ل ك ف ب والوان المضار واستبشري نصص لمشي م ش ي من الصيام ج ي خ ا ل على العزمات ب ا ب